وَمَا أَعْجَنَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّنِ تَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّابِرِينَ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 يَكُنُّ الرَّحْمَنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّذَرَهَا عَلَيْهِ عَاتِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ أَمَّا مَا لَمَسْتَ بِهِ فَلَا تَقُلْ لَّهُمْ أَن يَأْخُذُوا بِنِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بين بني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 ويسألونك عن الجبال، فقل ينصفها ربي نصفا، فيذرها قاعا، صف صف، فلا ترى فيها عوجو ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا ولا يوم إذ الله تفعش فاعت إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما